و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض غواسي ان تميد بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أ ف م ن يخلق كمن لا يخلق أ ف ل ا تذكر و ن و إ ن تعدوا نعمه الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين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 ع ف ر ح و ا افرحوا ل ذ افرحوا م افرحوا ل م ي أ ن ف س ر ح و ا افرحوا ا نعمل م ر ح و ا افرحوا ل افرحوا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 نحن ولا ش ر م ن ا من د و ن ه من شركه ي د ع و ا ل ذ ي ن من ق ب ه م ف ه ل على ا ل ر س ل إ ل ا ا ل ب ل ا و ا ل م ع ي ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا ا ل ط ا و ت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 ألا ساء ما م ي ح ك ولله ن ذ ي يؤمنون ن لا بالآخرة مثل السوء ل ل و المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ الله النفس الناس ما ترك عليها بظلمهم دابة من ترك ولكن يؤخرهم إ ل ى اجل مسما فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون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 ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون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 ت خ ذ ي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ذ ل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي ن فضلوا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 ان الله يعلم وانتم لا تعلمون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 بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثل ا ر ج ل ي ن أ ح د ه م ا أ ب ك ه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أ ي ن م ا يوج جهه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي, ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما أ م ر ا ل س ا ع ة إ ل ا كلمح البصر أ و ه و أ ق ر ب إ ن الله على كل شيء قدير فالله أخرجكم من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 من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 ذكر أو أ ن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون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 اسم الله ك ر الاول الجزء الاول